تحييتهم يوم يلقونه سلام, <تحياتهم> يوم يلقونه سلام, <تحياتهم> يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما Ya ay yeh Nabi, inna Şer o, o, o, İlâhu bi iznih وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودعا ذاهم وتوكل على الله Kafâ <dı> bil <bizimle bir majadenizliže> Ya. المؤمنات ثم طلقتموهنا من قبل من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة من عدة انتعت دونها فمت Earth... Earth... Earth... Hire... te on ya أزواجك اللاتي يطعن جورهن وما ملكت ve ma mim afa hu bana Vbannatı amatik ve vbnatı xalatik hal Maaf Allah'a alayka ve benatı وَأَمْرًا تَمَّ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسًا لِلنَّبِيِّ لِلنَّبِيِّ إن أَرَادَ النَّبِيُّ وَأُيْهِ وامراتا مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أراد النبي أن Kali sattan kamindunil winin. ma ala وَمَا مَرَكَتْ إليك من تشاء ترجيم من, من نشاء ومن تؤوي إليك، ترجى من تشاء منه، وتؤوي إليك من تشاء. وَمَنِ ابْتَغَى التَّمَامَ عَزَلْتَهُ عَلَيْكَ ذَلِكَ <تصفيح> <تصفيق> ذلك أدينا أن تقرأ ولا تحزن ولا تحزن ويرضين بما تيته Oh God. إن من حزوج ولو أعجبك، ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمين. Ve Can Allah'a Ya. Allah'a Allah'a Allah'a دخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فانتشروا ولا يا مستأنسين لحديث انَّ ذَٰلِكُم كَانَ يُهْدِ ٱلنَّبِيُّ فَٱسْتَحْيِ مِنْكُمْ فيستحي كان عند الله عظيم إن تبدو شيئا أو تخفو فإن الله Fakat Allah, her şeyin Allah'ın Nefi abainin Alla nizaihın ve تَهْوَيُوصَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا في غير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا Ya hey o eihinna min celabihin zalika adna yu'rafna لا الا من انتهى والذين في قلوبهم مرض مرض والمرجوفون في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنور قن كبه. لنُعِرِنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا يسألونك عن الساعة. يسألوك الناس عن الساعة. يَسْلُكُنَ النَّاسُ عَنِ الصَّعَبِ قُلْ إنما علمها إن تكون قريبا إن الله وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعَنَا سَادَتَنَا tanatana wal kubara ana faddalna Afeyini ve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 İnna aradnal emanete ala's İnna ala والسماوات والأرض والجبال والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جواباً Liyazib Allahı Münafiqin ve Ve yeter Allah ﷻ ﷺ